بسم الله الحمد ل ل و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله أ خ ذ ن ا ولله الحمد والمنا في د ر س السابق ما يتعلق بشرح ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ص ل ا ل أ و ل قلنا أ ن المؤلف رحمه الله تعالى جاء ب أ س ئ ل ة و ا ل إ ج ا ب ة عليه حتى تتعلم السؤال والجواب وكذلك تعلم الناس حكم صرف عباده لغير الله والتفريق بين الفعل والفاعل وأخذنا أنواع الدعاء. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف الله شرك أكبر. كما صلى وصام لغير الله ودعاء المخلوق يصح بشروط أربع حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه كذلك الخوف والتعظيم والسر خوف مسألة أكبر المسألة أربع أنه كذلك الدعاء دعاء عبادة دعاء العبادة الله كما الله فيما ثلاث أقسام عبادة وتعظيم والسر صرف الله شرك أكبر. خوف طبيعي جبلي جائز عليه طبيعي لغير صلى لغير لغير جبلي يقدر سبب أكبر صرف يصح صرف شرك شرك حي حج من اللصوص من قطاع الطريق من السباع من النار خوف محرم القنوط من ر ح م ة الله و ط ا ع ة المخلوق في معصيه الخالق الذبح ذبح لله هدي واضاح عقيقة و ع ق ي ر ا ل ل ه وصدقات ت ي شركة كبر ذبح جائز شات اللحم والتجار لله نذر لغير ل ا ع م مع المشروع ا الله سبحانه وتعالى مع الثقة الأخذ بالأسباب د على به ا ل خ ش ي ة هي الخوف المبني على العلم ب ع ظ م ة من ي خ ش ى و كما السلطان ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة والشفاعه ة مثل من المخلوق فيما الدعاء تطلب ل باب يقدر ع صح أن ي بشرط أربع سبر بالإسلام بالتوحيد بالطاع البراءة الشرك وحاضر وقادر وتعتقد أنه كذلك أخذنا وأهله أركان وتعتقد يتعلق حي هو والانقياد وهو ما الاستسلام مراكة ثلاثة الإسلام من لله له كذلك واركان الايمان وعرفنا الايمان عندها ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وقلنا لابد فلا ي اله الا الله من نفي و اثبات كفر بطاقه ا ل قبل الايمان بالله لا اله نفي ا ان جميع م ع ب د من دون الله لله مثل ب عباد الله ل ل ا شريكه وقلنا الايمان عندها ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لابد فيه من امور خ م س ة قول باللسان و ع ت ق ا د بالقلب وعمل القلب و ا ل ج و ا ر ح يزيد بطاع ا ل وقص ب ا ل م ع ص ي واركان الايمان إخواننا هذه المسائل ا ل ل ي نذكرها إ ح نتقدم ا أ و ل ما ذكرنا قلنا لا بد من حفظ المثل من البعض ي س أ ل عن ق ر ا ء ة المثل يا رجل يا حفظ بهذا يعني الشيخ عظيم يقول شيء بقي المثل بهذا سار السلف بن عظيم الرحمة الله تعالى رجل حفظ حفظه ما بن ذهب كل فكل حافظ امام ا ذ ا لا تحفظ الرسول الثلاثه ما لا تحفظ ت اقل ما يحفظ في متاهه التوحيد والعقيده كتاب التوحيد والوسطيه ا على هذا سار العلم ما يمكن اخواننا تسير في طلب العلم الا بهذه الطريقه تسال عن قراءه المتن هذا اشكال تحفظ المتن لا محال الشرح يا اخوانا ن يعني هذا أ ق ل ما يقال في شرح هذا المتن ترجع إ م ا لحاشه ابن قاسم ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة وهذا الشرح ا ل ح ا ش ي ه هذه من أ ن ف ع الشروحات سهل واضح جدا الشرح مختصر كذلك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ث ل ا ث ة اشرطه سهل واضح ولا إ ش ك ا ل فيه ما يمكن أ ن تكتب تعريف ا ل إ ي م ا ن عند اهل ا ل س ن ة يا رجل صدق هذا يعني ا ل آ ن اللي تراه يا اخوان ن ا بعض الطلاب يعني سبحان الله يقول أ ن ا ما استطيع ط ل ب العلم في قطر ليش قال والله الفتن والدنيا ولا يوجد عندنا ا كالا وكالا يظن أن المدينة أن م ث جهاز يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم أ ه ل ا ل م د ي ن ة ي ع ر ف و ا هذا من درس في ا ل م د ي ن ة هناك من ذهب إ ل ى المدينه ة صلى ل ل ا عليه وخرج س ل م و منافق إ خ و ا اللي... ن ن ا الذي لا يطلب العلم في قطر هذا لن يطلب العلم في أ ي مكان إ ل ا إ ن شاء الله في أ ن ا س في قطر و ا م ة كانوا في قطر وتعلموا وعلموا و انتفعت ا ل أ م ه بهم نعم يا اخي انت اليوم تعيش واقعك صح تطلب العلم هنا تحفظ هنا تراجع هنا تذهب الى موريتانيا تذهب الى كذا الى كذا هذا الذي يقول اذهب الى المدينه اذهب الى المدينه يقول والله المدينه كل يوم يتنقل في مكان ف أ ن ت الان أخي تعرف ان عليك واجبات هذه ا ل د و ر ة اخوانا ن يعني ما يمكن ترى أ ن ن ا يعني يتخرج ط ا ل ب من د و ر ة ممكن ما يمكن اخوان هؤلاء ا ل أ ئ م ة هؤلاء السلف كيف كانوا يصنعوا ي ط ل ب و ا العلم ويسافروا وجلد وسنين ا ل افنوا أ ع م ا ر ه م في هذا وانت في يوم و ل ي ل ة تريد احنا نريد فقط هذه الدروس والله اخواني للتشويق مفاتيح اليوم الذي ننتهي فيه من ا ل د و ر ة ت ب د أ فيه ا ل د و ر ة عندكم تعرف ان عليك واجبات تجعل كل ما حولك يساعدك في طلب العلم في ا ل س ي ا ر ة في البيت في كذا قال لا بد أ ن يكون طالب العلم على ما يكون عليه أ ي ا م الاختبارات أ ي ا م الاختبارات حتى و أ ن ت نائم تراجع و تكون في ا ل ل ج ن ة توزع عليك ا ل أ س ئ ل ه تطرد من ا خ ت ب ا ر قال هذا هو طالب العلم لا بد يكون على هذا في حياتك ك ا م ل ة ف أ ن ت م ا ل آ ن مثلا أ خ ذ ن ا هذا درس اليوم تراجع الدرس و كذا معك ا ل ا غدنا العصر ما شاء الله شوف كم من وقت عندك تستطيع أ ن ك تراجع تسمع وكذا و إ ن شاء الله هذا أ م ر سهل ولا تظن أ ن ه في هذا اليوم ينتهي العلم لا ي ب د أ العلم ب د أ معنى العلم وعرفنا أ ن ن ا في ح ا ج ة إ ل ى تعلم هذه المتونه وكم أ ض ع ن ا من أ و ق ا ت في القيل والقال والرسائل وكذا وليتنا ع ك ف ن ا على هذه المتونه العلميه ة و ا ل ل أ خ و ا ن ا ا هذه ل د ر و س فقط ل ت حتى ش و ي ق يهيئ الطالب حتى إ ذ ا جاء العلماء تعرف كيف يعني يكون التعامل مع العالم كيف الجلوس في الدرس تحفظ تراجع وكذا طيب بعد هذا بقي معنا شرح اركان ا ل إ ي م ا ن أ ق ل ما يقال في شرح اركان ا ل إ ي م ا ن أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله يتضمن ا ل إ ي م ا ن بربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ء ه وصفاته و ا ل إ ي م ا ن بوجود الله اخذنا تعريف توحيد الربوبيه و ا ل أ ل و ه ي ة والاسماء والصفات ا ل إ ي م ا ن بوجود الله دل على وجود الله أ د ل ه ا ر ب ع ة إ ج م ا ل ي ة العقل والحس و ا ل ف ط ر ة والشرع العقل يستحيل أ ن ي أ ت ي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون إ ل ا ولا بد أ ن يثبت أ ن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أ م خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الحس تكون في كرب ش د ة ترفع يديك الى السماء تجدها تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم دعا نزل الغيث ا ل ثلاثه الذين أ ط ب ق عليهم الغار اخذوا يدعون واذا بالصخره تنفرج مولود ولد ح الله ت ع ا ل ى أ ن التوحيد لا تخلو منه آية منه ف ي كتاب وملائكته تؤمن الله بالله、وملائكتي. الامام ب ا ل م ل ا ئ ك ة نؤمن أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم خلقهم الله من نور يطيعون الله ويعصون لهم أ ر و ا ح و أ ج س ا د و عقول و قلوب لهم أ ر و ا ح روح القدس أ ج س ا د جاء ل ل م ل ا ئ ك ة رسلا اولي ا ج ن ح ة مثنى و ثلاثه و اربعه و عقول و قلوب حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هذا إ ث ب ا ت العقول ل ل م ل ا ئ ك ة نؤمن بكل ا ل م ل ا ئ ك ة عليه السلام إجمالا وصفاتهم ب سبحانه جبريل م م من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ع وتعالى ل الله وإسرافيل ن ا و ل ع ص و ن الله ما أ م ر ه م و أ ع م ا ل ا ل م ل ا ئ ك ة مثل جبريل موكل بالوحي وملك الموت قبل و ارواح الخلق أ التي جاءت إجمالا عنهم ت ف ص ي ل ل بالكتب نؤمن بأنها كلام الله تكلم إ ي م نؤمن ا بأنها بها ن ق ق ي ة و أ ن ه الخلق م ن ز ة م و و ان الله سبحانه و تعالى انزل مع كل رسول الكتاب لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معمل كتاب نؤمن بكل الكتب اجمالا و بما علمنا الله سبحانه و تعالى من اسماء القران و التوراه و الانجيل و الزبور و صحف ابراهيم و موسى عليهم الصلاه و السلام و اخبارها و احكامها ما لم تنسخ و ان القران ناسخ لتلك الكتب و مهيمنه عليه الايمان بالرسل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 ومن أ أول الأنبياء ن آدف ل أ ادعى ء ورسل م م ح ل ي ه ا ل ن ب و ة أ و ا ل ر س ا ل ة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب والله وكافر ومن يصدقه فهو كافر مثله كفر أ ك ب ر مخرج من المله ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ذكر شيخ ا ل إ س ل ا م ب ن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية أ ن ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر يتضمن ا ل إ ي م ا ن بكل ما يكون بعد الموت خروج الروح قرض ا ل م ل ا ك لها وصعودهم الى السماء تفتح وتغلق لها ابواب السماء عودتهم ب ه ا الجسد يسمع ق ر ع ا ا ع ا ل م سؤال الملكين عن ص و ر ة ا ل ث ل ا ث ة عذاب القبر نعيم القبر البعث النشور الجزاء الصراط ا ل ج ن ة النار ا ل ش ف ا ع ة ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم من القيام في ا ل ج ن ة على ما شاء الله سبحانه وتعالى حوض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون بعد الموت هو من ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ا ل إ يذكر م ا بالقضاء القدر ن ي العلماء رحمه الله تعالى ان ل ل تعالى ه أ ا ل إ ي م ا ن بالقضاء القدر له مراتب أ ر ب ع ة شم العلماء ه ذ ه مراتب الإيمان بالقضاء القدر بالقضاء علم وكتابه ومشيئه وخلق. الناظر في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه ه وهو و إيجاد ي من ن ت ك علم أ ن تؤمن أ ن الله علم كل شيء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى اذا وقع كيف يقع ولو ردوا لعادوا لما ن ه عنه الكتابه امر الله سبحانه وتعالى القلم ب أ ن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعه ة المشيئة للعبد مشيئة وإرادة نعم لكن تحت مشيئة ا للعبد لكن ل ل نعم تحت النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم ما تشاءون إلا أشاء الله رب العالمين فأتوا لم لم يكن أن أن ناشئتم حرثكم رب الخلق فالعبد مخلوق و أ ع م ا ل ه ت ا ب ع له فهي م خ ل و ق مثله والله خلقكم وما تعمل هذه مراتب ا ل إ ي م ا ن بالقضاء القدر أربعة علم وكتابة ركن وكتابة يبقى عبادة عبادة علم معنا ومشيئة وخلق الإحسان الركن الركن الله كأنك تراه عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله وهل واحد وهذا أو هذا إما مشاهدة فيما ورسل مشاهدة تراه رغبة الأنبياء الصلاة والسلام يمكن أ ن تصل إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة إ ن لم تستطع الوصول إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة لا يمكن أ ن تخرج ع ل ى ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ع ب ا د ة خوف وهرب وتسمى ع ب ا د ة ا ل م ر ا ق ب ة ف إ ن لم تكن ترى ف إ ن ه يراك ع ب ا د ة مشاهده و ع ب ا د ة م ر ا ق ب ة الدليل على ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن ما الدليل حدث ي جبريل عليه السلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم مع أنه طالب علم وسائل جاء في ص و ر ة المتعلم ا ل م ت أ د ب ظهر على جبريل عليه السلام أ ث ر طلب العلم في ا ل ح ي ا ة جالس ج ل س ة ا ل م ت أ د ب المتعلم أ ن ص ت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطع فلما حضروه قالوا فلما قال له يقاطعه صدقت أنصت عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل سؤال واحد ا س ت ف ا د ت ا ل أ م ة منه س م ا النبي صلى الله عليه وسلم معلم نعم ثم س أ ل عن ا ل س ا ع ة قال م ن المسؤول عنها بعلم نفسه إ ذ ن كل من ادعى علم ا ل س ا ع ة فهو كاذب وكافر كفر أ ك ب ر ومن ص د ق فهو مثله عن أ م ا ر ا ت ه ا انت ل د ا ل أ م ه ربتها اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه ا ل ك ل م ة بعضهم قال انقلاب ا ل أ ح و ا ل وعقوق ب ض ه م ا ل ع ق الوالدين ويكثر ب ع ض ه م قال الفقه و ب ع ض م قال ي ك و ن الملك لديه ج ا ر ي ة تسرى بها بالشروط م د و ن ه في كتب الفقه ثم تنجب له ولد يكون الولد هذا يوم من ا ل أ ي ا م إ ذ ا مات ا ل أ ب ملك ف أ ص ب ح سيد على أ م ه و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة العراه العاله هذا فيه انقلاب ا ل أ ح و ا ل إ ل ى غنى فاحش ثم ذكر الاصل الثالث اخواننا اقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه و سلم من يذكر لي اقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه و سلم ما يمكن ا ن ا لا نعرف اقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه و سلم نعم يا بطل بسم الله أ و ق ف هو محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب ا بن هاشم وهاشم من قريش قريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبي أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام الله ف ت ح ع ل ي ك ط ي ب هل هو نبي أ و رسول رسول نبي ورسول أ ج ل س نبئ باقرا و أ ر س ل بالمدثر لو تسمع أ ح د العلماء يقول أ و ل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا المدثر نقول صحيح هذا وهو رسول و أ و ل ما نزل عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهو نبي ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق نعم فهو نبي و رسول نبئ ب ا ق ر أ و ر س ل بالمدثر طيب كم له من العمر نعم الشيخ منها أ ر ب ع و ن قبل ا ل ن ب و ة و ثلاثه و عشرون نبيا و ر س و ل طيب ما هي د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ماذا يدعو لا بد أ ن نعرف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لماذا يدعو ل ل ت و ح ي د اذا لا بد أ ن تكون هذه د ع و ة أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو ل ل ت و ح ي د و أ ن ذ ر عن الشرك الى أ ن توفاه الله ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى من بعث من يعرف بعث إ ل ى ق و م خ ا ص ة بعث إ ل ى العرب أ و إ ل ى من من يعرف اعمل ا شيخ إ ل ى الثقلين الجن و ا ل إ ن س ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام أ ن النبي كان يبعث إ ل ى ق و م خ ا ص و بعث عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الى الناس كافه بل إ ل ى الثقلين الجن و ا ل إ ن س يقول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ال تيميه رحمه الله تعالى أ ن كل من بلغته د ع و ة محمد صلى الله عليه و سلم و لم يؤمن به فهو كافر ك ا ئ ن من كان يهودي نصراني مجوسي و غيرها ذ قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي ه و د ي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار عموم رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى الثقلين الجن و ا ل إ ن س لا يستطيع أ ح د ان يتخلف عن ش ر ي ع ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكل من بلغته دعوه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كان من كان ياتي م ع ن ى هذا ب إ ذ ن الله تعالى في نواقض ا ل إ س ل ا م طيب هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أ م لا سبحان الله هذا في شك في د و ل ة من الدول قالوا لا كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم مات قال إ ذ ن ا ل ص ح ا ب ة لو قلنا بهذا نقول أ ن ا ل ص ح ا ب ة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ق ب ر و ا ح د تقول هذا قال لا ما نقول إ ذ ن مات النبي صلى الله عليه وسلم ا ش م ع ت ا ل أ م ة على هذا صحيح لكن الواقع اليوم غير هذا يقول الشيخ بن ع ث ي م ي ن رحمه الله يقول أ ج م ع ت ا ل أ م ة أ ن للحسين رضي الله عنه ر أ س واحد صح؟ لكن اختلفوا اليوم في الواقع ر أ س في إ ي ر ا ن و ر أ س في العراق و ر أ س في مصر و ر أ س في الشام و ر أ س في باكستان ورأس واحد. أكثر من رأس أكثر رأس واحد له هل من بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أ م ر بتبلغه أ و أ ب ق ى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يبلغه ا ل أ م ة دلل و ج ا ء ن ا إ ن س ا ن هذا الاخ وقال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ب ا ر ح ة في ا ل م ن ا وقال بلغ أ ه ل قطر يصنع كذا وكذا, وكذا, وكذا وصلى الظهر خمس ركعات ايش نقول ل أ ن ه ق و ل معنى هذا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خان ا ل أ م ا ن ة ومن قال لك أ ن ا ل ش ر ي ع ة تثبت برؤوا ا ل المنامات والقصص صح إ ذ ا هذا الدين ولله الحمد ك م و ولا يستطيع أ ح د أ ن يضيف لهذا الدين شيء هذا ردع ل أ ه ل البدع طيب متى و أ ي ن فرضت ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة خ م س ه ي ع ي ف أ خ و ا ن ا ارفع ا س ل ا ب نعم ل ي ل ة الاسراء المعراج صلى ب م ك ة كم س ن ة ث ل ا ث س ن وبعدها هاجر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ل ه أ خ و ا ن ا عندنا في اختبار القبول في م ع د الحرب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ثلاث اختيارات ا ل م د ي ن ة الطائف ا ل ح ب ش ة ممكن يشكل على بعض الناس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى الطائف ورد صح لكن يكتب الحبشه الله يشكى الله يشكى ا لا نعرف يعني أ د ن ى شيء ن ا بد ان يعرف عن نبي ا ل أ م ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ا ل دينه قال لا خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه و أ ع ظ م الخير الذي, الذي دل ا ل أ م ة عليه ت و ح ي د ولا شر الا حذر ه منه أ ع ظ م الشر الشرك طيب بعد هذا ذ ر ما يتعلق بشكل ختم هذا المتن المبارك قال والناس ا إ ذ ا ماتوا يبعثون هذا من ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ذكر من أ ح س ن ما قيل في تعريف الطاغوت من يعرف تعريف الطاغوت أ خ و ا ن ن ا عندهن ا ل س ن ة من أ ح س ن من ت ب ع ي ض ي من أ ح س ن ما قيل في تعريف الطاغوت ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث قال ما تجاوز بالعبد حتى من معبود أ و متبوع أ و مطاع معبود أ ح ج ا ر وشار متبوع على م ع ص و مطاع امرا ء خارجين عن ط ا ع ت ه طيب الله ت ع ل م قالوا ل ط و ا ي ت كثيرون ورؤوسهم خ م س ة من ي ع د ه م ل ي رؤوس ا ل ط و ا ي ت أ خ و ا ن ي خمس ة بسم الله ا ل أ و ل إ ب ل ي س قال لعنه الله هذا هل... نحن لا نلعن إ ب ل ي س لنا أ ن لا نستفيد شيء من لعنه جاء في الحديث لعن يتعاون نستعيذ بالله منه صح و نخبر أ ن الله سبحانه و تعالى طرد ابليس من رحمته الثاني لو جاء إ ل ي ك إ ن س ا ن انتبه لهذه ا ل م س أ ل ة و انحنى لك ركع و سجد لك اشتق و ا بارك الله فيك أ ح س ن ت هكذا يعظم العلماء لو صنعت هذا ف أ ن ت طاغوت لا شك فيك صح لو قال لك إ ن س ا ن ما شاء الله و شئت ماذا تقول الله يفتح عليك قل أ ج ع ل ت ا لله ندا بل ما شاء الله وحده لان بعض الناس يقول قل ما شاء الله ثم شئت صح لا تقول أ ج ع ل ت ا لله ندا احتج لماذا بالشرك ا ل أ ك ب ر في إ ن ك ا ر ه على الشرك ا ل أ ص غ ر صح ح م ا ي ة النبي صلى الله عليه و سلم حمى التوحيد الثالث من دعا الناس الى ع ب ا د ة نفسه مثل فرعون من حكم غير ما أ ن ز ل الله اخواننا إ ذ ا اعتقد أ ن الحكم بما أ ن ز ل الله لا يصلح او حكم فلان من الناس او الطواغيته و القوانين م س ا و ي لحكم الله واحسن اعتقد هذا كفر كفر اكبر لكن ان اعتقد ان حكم الله يجب ان اطبقه ق ل ن ا نرجع في التكثير الى من العلماء هذا يذكر علماء بل يذكر السلف الصالح رضي الله ع ل ي ه م طيب إ ذ ن من حكم بغير ما أ ن ز ل الله معتقد أ ن الحكم بما أ ن ز ل الله لا أ ص ل ح طيب الخامس هذه خ م س ة أ و ق ف عد من جديد ا ل أ و ل ابليس راح ت ك ل م ثاني عبده ولكن ه دعى ا ل إلى ن ن ا عبادة س ف س ه من ا شيئا من ع ل م ا ل غ ي ب ك ل م ن ه ن ا ل علم الساعة غ ي ب ا ل ن ب و ة ا ل ر س ا ا ل ل ة بعد ب موت ن ي صلى الله عليه و س ل م فهو ك ا ذ ب ك و ا ل ل هناك ا خ و ن ن ت ش ر ق ب ل ي ع ن يكون م ه ر ن تقوم ا ل س ا ع ة ف ي ي و م ك ذ وكذا ا ا بعض ل ن ا س ي س أ ل ي ق و ل تقول ما في ه ذ ه ا ل ر س ا ل ة سبحان الله كنت تظن الان يعني هذا كل الامور والله حتى ي ع نسال ي ن الله عافه السلام خرجت ا ل ج ا للفلبين يتبع يتبعوا ناس يا فيلبين الفلبين بيننا وبين الفلبين تسع ساعات ب ا ل ط ا ئ ر ة وقالوا لي, لي يعني ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة و ا ل خ ل ا ف الاسلاميه نريد ان ي ع م ابايع ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة س ب ح ا ن ا ل ل ه ت ع ر ف و ا ه ذ الله ق ا ا ل ما نعرف تعرفوني قال نعم ن ع ر ف ك قلت لماذا ما تبايعوني أ ن انا ي أ ن والله اخواننا تعرفوا بالدولة والخلاف تبايعوني توقفتم هذا قال ما نعرفه. أنا أناد الاسلامي الاسلامي لماذا نعرف طيب أ ي إ ن س ا ن يخرج ويقول د و ل ة إ س ل ا م ي ة و خ ل ا ف ة إ س ل ا م ي ة ه اتبع في أ ح د يبايع الشيطان بعد هذا لو خرج الدجال نسال ا ل العافيه ا ل س ل ا م ه يبايع هذا الذي ي ح د ث ا ل آ ن في وسائل هذه الوسائل التواصل و س ا ا ئ ل ل يسميها وسائل الفتن والله صدق طيب ا ل ه ج ر ة تنقسم والله اعلم الى ثلاثه اقسام ا ل ه ج ر ة هي ا ن ت ق ا ل من بلد الكفر بلد ا ل إ س ل ا م باقي قيام ا ل س ا ع ة يقسم العلماء رحمه ا ل ل ه ا ل ه ج ر ة الى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ه ج ر ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وهذه انقطعت بفتح م ك ة وهذا فيه ب ش ا ر ة من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن م ك ة لا يمكن أ ن تعود بلد كفر ولله الحمد الثاني ه ج ر ة من بلد الكفر بلد ا ل إ س ل ا م باقي قيام ا ل س ا ع ة الثالث أ ن تهجر ما حرم الله عمل وعامل و أ ز م ن ه و أ م ك ن ه ت أ ت ي معنا ب إ ذ ن الله تعالى ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه ا ل ر س ا ل ة بحديث نعرفه حتى ق ر ا ء ة ا ل أ ص ل ا ل ث ل ا ث ة ما يحتاج تقرا أ بحديث ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وبين لك ا ل إ س ل ا م ومراتب الدين و إ ذ ا قطعنا ا ل ر أ س مات الجسد ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا أ س ق ط ن ا ا ل أ ع م د ة انهار البناء ا ل أ ه د الذي ب ي ن ن وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن ترك ه فقد كفر و ذ ر و ة سنامه أ ي أ ع ل ى الجهاد في سبيل الله ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد زاد المعاد ذكر أ ن و ا ع الجهاد وقال أ ن و ا ع الجهاد أربعة ت ش ا ه د أ ر ب ع ة أشياء أ و ل ما تجاهد نفسك ا بعض الناس يريد ان يجاهد الكفار وهو ما صنع شيء من هذه ا ل أ ش ي ا ء التي يريد ان يجاهد الكفار عليها تجاهد النفس بماذا بالعلم والعمل والدعم والصبر س و ر ة العصر مسائل ا ل أ ر ب ع جهاد النفس الثاني جهاد الشيطان الشيطان يقال والله أعلم سمي الشيطان الرجيم بهذا الاسم ل أ ن ه يرجم بني آ د م من طريقين شبهات وشهوات شبهات بدعه وشرك وشرك ا ل أ ك ب ر و أ ص غ ر شهوات صغائر وكبائر وبهذا تجاهد الشيطان ك ف ر المنافقين قلب ولسان وجوارح ومال قلب ولسان وجوارح ومال المال تشتري رسائل في د ع و ة غير المسلمين يبقى معنا الجهاد الرابع جهاد المعاصي والمنكرات والبدع من راى منكم منكرا فليغيره بيده تغيير تغيير باليد لكل السلطان ومن السلطان وباللسان العلماء طلب السلطان السلطان للعلماء لكل وله ومن العلم وبالقلب هذا يبقى خ ر ج عنه مسلم ي م س أ ل ة خ و ا ن ن ا م س أ ل ة الخروج للجهاد في بعض المناطق التي فيها جهاد وغيرها ه هيئة الله ا أخواننا الآن إذا جاءتك مسألة في العقيدة عن هيئة كبار العلماء عن الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان الجميع العقيدة عن عن بن بن عثيمين مسألة ل ت رحم في في ق ب فما بالك مساله أ ل ة في ج ا د مسألة ف ق ي ة الثاني نريد ن ع ت ب ر على ما يقول هؤلاء أ ن هؤلاء يعني أ خ ط أ و ا كذا المهم على ما يقول عنهم لو كان هؤلاء أ خ ط أ و ا أ و كذا أ و كانوا مع السلطان على ما يقول هؤلاء لو كان هناك إ ث م علما عليهم صح هذا لو افترضنا أ ن ه م صنعوا صنع、وصنع. الثالث أ ن ت ا ل آ ن في عنقك ب ي ع ة للسلطان ومنعك السلطان ا ل إ ث م على من إ ذ ا كان هناك إ ث م ثم ا ل آ ن هذه المناطق مناطق للتعليم لا ذبح تذهب الجهاد المناطق وانت لا تعرف مع من تعرف يكون تحت رايه و ا ح د ويجاهد من لديه ق د ر ة على الجهاد اي ع ب ا د ة من العبادات, العبادات؟ لا بد حتى ت ق ب لها ذ ه ل لابد لها ع ب ا د ة من شروط واركان واجبات تنتفع عنك المواليد حتى الجهاد لا هذا ما يقوله、هؤلاء. يقول يذهب يا أ خ ي ا ل آ ن هذا ا ل أ خ إ ذ ا أ ر ا د الذهاب إ ل ى م ك ة ل ل ع م ر ة صلى الله عليه و ا ل ح ج ا إذا أراد الذهاب ر ماذا ي ص ن ع ي س ا ل عن ا ل ح م ل ة و ا ل ع م ل ة و ا س ت ع ج ر ف ن د ق وكذا صح أ م ا الخروج للجهاد لا ه ب والله وباع الخليج ي في بعض المناطق ب 2 5 0 دولار صدق لمن يبعثون دولار أ ي ض ا هل معنى هذا أ ن ك لا تحدث نفسك بالجهاد لا تدعو الله سبحانه وتعالى أ ن يرزقك ش ه ا د ة حق لا ش ه ا د ة زور كما د ع عمر رضي الله عنه معنى هذا أ ن ك لا تنصر اخوانك لا تنصر إ خ و ا ن ك بما يذكر العلماء ر ب ا ن ي ماذا نصنع قال اسمع كذا و ص ن ع كذا و ص ن ع كذا وهل يمكن ننتصر ونحن في توحيدنا شيء إ ذ ن لا بد أ ن نصح المعتقد بعض المناطق يعني هم ليسوا ب ح ا ج ة ل ل ر ج ا ء أ ن ت م تعرفوا ا ه ذ ب ح ا ج ة إ ل ى من يعلمهم التوحيد و م ا يعرف التوحيد أ ص ل ا ب ح ا ج ة إ ل ى من يعني يرسل إ ل ي ه م الطعام أ و اللباس وكذا والامه أ أمة م ة و ح د ة وبهذا يعني خ ت المؤلف م ر ح امه ل ل تعالى ه هذا ث ل المبارك نريد منكم بارك منكم نريد فيكم قاسم تراجع حاشة بن قاسم على الثلاثة على صلة بن أ واحده شرح ل للشيخ م عثيمين خ ت ص بن ر ليس عندي شيء يعني هذا الذي ذكرت مذكور في هذه الشروحات ومعنا إ ن شاء الله تعالى إ ل ى غدا بعد ص ل ا ة العصر عندنا اختبار شفوي واختبار تحريري بعد صلاه ة العصر طيب تقرأ المتن ا ل ل تقرأ طيب و تستطيع بإذن العصر ل إلى المتن ما لا فيه قال الله ه هنا فيه أنك من تحفظ ما غدا ل رسوله عليه ل ى ا ل والسلام ا ة حديث ج ب ي عليه ل الصلاة والسلام لما عرفت الله أشيء. والله في د و ل ة من الدول جاني بعض الطلاب قال ندرس الصور الثلاثه وكنت ا م ت ع ب و نمت ا س ت ي ق ظ ت هذا الطالب عند ر أ س ي قال أسمع أسمع أشي أسمع اسمع ل حفظ ا ا ل ل ه جاءني طالب في القديم هذا أ ي ا م القذافي وكذا جاء ل ل ع م ر ة قال أ د ر س عندك أدرس ماذا؟ قال ادرس التوحيد تحفظه ت ح ف ظ أصول و ثلاثة ا ا ق ع د و ك ت ا ب ا ل ت و ح ي د قال أ ن احفظناه أ كتاب ك التوحيد مع القول المفيد الله ا مع يكتب لي في ل الله يكتب لي شرح الشيخ ل ا ا ا خ ت دفتر يكتب ب بن ر شرح رحمه معه عثمين حافظ تعال لماذا حفظ المفيد؟ قال ل ت ع درسني ل م انا ذ ا تلقوا المفيد حفظ قال أ في مكان ليس عندي علماء لا أ س ت ط ي ع الذهاب إ ل ى المساجد كذا مضيق علينا مضيق فقلت ا ل آ ن أ ن ا أ ع م ل أ ح ف ظ و إ ن شاء الله تعالى أ ج د من يشرح لي و أ ن ت ا ل آ ن تشرح لي إخواننا والله في نعمة. القيم رحمه الله يقول وتعالى الآن النقيم الله الله سبحانه وتعالى قال أنتم نعمة أن رحمه في يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله و ر س و ل إ ذ ا دعاكم لما يحييكم قال واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه يقول رحمه الله يقول إذا يسر الله سبحانه أو فتح الله سبحانه أسباب الطاعة ولم يقتنمها حال الله سبحانه بينه وبين الطاعة وما يقتنمها حياته كاملة قال كثيرة قال وتعالى أو وتعالى ولم وتعالى الله الله الله للعبد الطاعة حال الله الطاعة كاملة والأدلة رحمه سبحانه فتح سبحانه سبحانه وما إذا أسباب استطاعن منها ي ق و ل الثلاثه الذين خلفوا رضي الله عنهم و غفر لهم ت أ س ر لهم أ س ب ا ب الخروج مع النبي صلى الله عليه و سلم ت أ خ ر و ا ما استطاع الخروج ف أ ن ت م ا ل آ ن إ خ و ا ن ن ا اسر الله لكم أ س ب ا ب ا ل ط ا ع ة أ س ب ا ب طلب العلم البعض يعني كان من قبل يقول ليت يكون عندنا كذا و يكون ا ل آ ن أ م و ر الحمد لله ميسره والله توفرت لنا اليوم أ س ب ا ب لم تتوفر ل ل إ م ا م أ ح م د صح رحمه الله لكن تجد مثل أ ح م د لماذا إ خ ل ا ص أ خ و ا ن ن ا نجتهد في هذه ا ل أ ي ا م ونتدارس ولا يعني بعض الناس سبحان الله يعني ن ر ي د ك أ ن تكون ق ز م لا تحفظ ولا تدرس ولا تراجع اختارك الله أ ن تكون طالب علم ولديك ا ل آ ن الحمد لله نعم شكرها يا أخي فمعنا الى غدا ان شاء الله تعالى ما يتريب احد الثاني درس الفجر ان شاء الله تعالى يعني كتاب اخر ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة والربع ان شاء الله تعالى درس واحد بعد الفجر م د ة نصف س ا ع ة ساعه اللا ربع ان شاء الله تعالى ما نطيل عليكم نعم خ ا م س ة والربع قال يعني ساعه اللا ربع تقريبا بعد ا ل ص م <تصفيق> الاشكال إ خ و ا ن ن ا والله أ ن ا أ ق و ل جزاك الله خيرا لو قلنا غدا عند رحل ة ل ل ب ح ر أ و كذا الله ع لم ما ت غ ي ب ح د و إ ذ ا يحاش ا ل ح ي س ه ودعا جندب ه و إ ن ت ك ن ا ز ل ة و دعا لها نعم قال إ ذ ا جاء الطعام حيسان ينادوا جندب و إ ذ ا جاء القتال وجعلها ك ذ ا و خ و ا ن ا هذا ميراث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام توحيد الذي لا يفرح بالتوحيد و إ ذ ا ذكر الله وحده ش م ا ز ت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه و إ ذ ا ذكر الذين من دونه إ ذ ا هم يستبشرون إ ذ ا كنت لا تفرح ف درس التوحيد أ ن ت على خطر <تصفيق> خلالنا الشيخ ا ل أ م ي ن الشنقيطي رحمه الله يقول جئت ل ى هذه البلاد ل ج ز ي ر ة و م ع كنز قل أ ن يوجد مثله وهو ا ل ق ن ا ع ة كان يقول رحمه الله الذي ي أ ك ل لحم يشفع والذي ي أ ك ل خبز يشفع بهذا طلب العلم وبهذا ساره كذا ح م د رحمه الله صل بالناس و أ خ ط ا فقال الرجل عندما انتهى أ ح م د من الصلاه الذي بجانبه قال هذا إمام أهل السنة يعني مثل ما يتكلم بعض الناس اليوم قال هذا امام اهل ا ل س ن ة فقال له هذا قال والله إ ن أ ح م د لم يذق ط ع ا م منذ ثلاثه ة أيام إمام ل ايام ل س ن ة ع م ل في ل الرحلة للطلب الحديث ت ك إذا أراد ي ع ل القواف الحمال مع ما مال السنة حمال اليوم لا تعمل حمال ولا غيره خرج لطلب العل... لطلب الحديث لسماع ط ل الحديث ل ب الحديث من الصنعاني الصنعاني اين في صنعاء في اليمن مر بمكه ة و ويطوف واذا بالصنعاني يطوف بالبيت فقال له رجل قال الحمد لله هذا الصنعاني لله امامك خذ منه حديث حتى د ي ث ح لا نشافه صنع اليمن وكذا قال عزمت أ لا أ س م ع الحديث من الصنعاني الا باليمن تظن أ ن هؤلاء رفعهم الله كذا توحيد جد اجتهاد ترك ملاذ الدنيا وكذا ما يمكن يعني تنال هذا بالراحة وبالنوم والكسل وغيرها ذ نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما احب ارضه والله اعلم وصلى الله على النبي محمد و ع ل ى ص ح ب ه و س ل م